قاليبوا وصول والمؤمنون إلى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وولنتم وان السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فاننا اعتدنا للكافرين سعيرا